call me روس المقاده <تصفيق> لا احد يسبحك ولا تعبا حسنا العظيم ايها ہے یار ہم نے نکتا عہد Oh. <laughs> I'm أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا حَنِنْ وَأَنْتَ تائِرٌ سبحك ونباركك يا الله سبحك to mm -hmm. من في شداء يا ابنا الله لنا اعطينا فانا يا هسه نور Quddus Quddus Ya Adma Allah Quddus Ayyuhat ليس أيها الشروط المقدس خبنا يا ملكنا أذكرنا في